ذَرهم يَأكلون ويتمتعوا ويُلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون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 م َ ت ل ل ا ت َ ن َ ز َّ ل ا ل م َ ل َ ا ئ ك َ ة ُ إِلَّا ب ِ ا ل ح َ ق ّ وَمَا ك ا ن ُ و ا إ ذ ا مُنْظَرِينَ َِ ن ا ن َ ح ْ ن نَزَّلْنَا ا ل ذ ِ ك ر َ و َ إ ِ ن ا ل َ ه ل َ ح ا ف ِ ظ ُ و ن و َ ل َ ق َ د ْ أ َ ر س َ ل ن َ ا م ِ ن ق َ ب ْ ل ك َ فِي ش ِ ي ع ا ل ْ أ و َّ ل ِ ي ن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 و َ ل َ ق َ د ج َ ع ل ن ا فِي ا ل س م ا ء ِ ب ر و ج ً ا و َ ز َ ي َ ن َّ ا ه َ ا ل ل ن َّ ا ظ ِ ر ِ ي ن وَحَفِظْنَاهَا مِنْ ك ُ ل ِ ش َ ي ط ا ن ٍ ر َ ج ي م إِلَّا م َ ن ا س ت َ ر ق َ ا ل س َّ م ْ ع ف َ أ َ ت ْ ب َ ع ه ُ ش ِ ه ا ب ٌ م ُ ب ي ن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 انا خزانة وما ننزله الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقح ف أ ن ز ل ن ا من السماء ماء فاسقيناكم ف أ َ س ْ ق َ ي ن ا ك ُ م ْ ه ُ وَمَا أ ن ت ُ م ْ لَهُ ب ِ خ ا ز ِ ن ِ ي ن و َ إ ِ ن ا ل َ ن َ ح ن ن ُ ح ي ِ ي و َ ن ُ م ي ت ُ و َ ن َ ح ن ُ ا ل و َ ا ر ِ ث ُ و ن َ و ل َ ق َ د ع َ ل م ن َ ا ا ل ْ م ُ س ت َ ق ْ د ِ م ي ن َ مِنْكُمْ وَلَقَدْ ع َ ل ِ م ن َ ا ا ل م ُ س ت َ أ خ ِ ر ي ن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 خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ ا ل س َّ م ُ و م وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا م ِ ن صَلْصَالٍ مِنْ ح َ م َ ئ ٍ مَسْنُونٍ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 و َ إ ِ ن ع َ ل َ ي ك َ ا ل ل َ ع ن َ ة َ إ ل ى ي َ و م ِ ا ل د ّ ي ن ق َ ا ل رَبِّ ف َ ا ن ظ ِ ر ن ِ ي إ ل ى ي َ و ْ م ي ب ْ ع َ ث ُ و ن َ قَالَ ف َ إ ِ ن ك َ مِنَ ا ل م ُ ن ظ َ ر ي ن إ ِ ل ى يَوْمِ ا ل و ق ْ ت ِ ا ل م َ ع ْ ل ُ و م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 ان ا ل م ُ ت َّ ق ي ن َ فِي جَنَّاتٍ و َ ع ي و ن ٍ ي ُ د ْ خ َ ل ُ و ه َ ا بِسَلَامٍ آ م ِ ن ِ ي ن وَنَزَعْنَا مَا فِي ص ُ د ُ و ر ِ ه ِ م مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى س ُ ر ر ٍ م ُ ت َ ق َ ا ب ِ ل ِ ي ن لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب ا ل أ ل م و َ ن َ ب ِّ ئ ه ُ م ُ ضَيْفَ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ف َ ق ا ل ُ و ا سَلَامًا قَالَ إ ِ ن ا مِنكُم و َ ج ِ ل ُ و ن ق ا ل ُ و ا لَا ت َ و ْ ج َ ل إ ِ ن ا ن ُ ب َ ش ِ ر ُ ك َ بِغُلَامٍ ع َ ل ِ ي م قَالَ أَبَشِّرْ تُمُونِي عَلَى أَمَّا ل س َّ ن ِ ي َ ا ل ك ِ ب َ ر ُ ف ب ِ م َ ت ُ ب َ ش ّ ر ُ و ن َ قَالُوا ب َ ش َّ ر ن ا ك َ ب ِ ا ل ح َ ق ِّ فَلَا ت َ ك ُ ن مِنَ ا ل ْ ق َ ا ن ِ ط ِ ي ن قَالَ و َ م َ ن يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ا ل ض ا ل ُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ا ل م ُ ر ْ س َ ل ُ و ن ق ا ل ُ و ا إ ِ ن ا أ ُ ر س ِ ل ن َ ا إِلَى قَوْمٍ م ُ ج ر ِ م ي ن إِلَّا آلَ لُوطٍ إِن م َّ ن َ ج َ و ه ُ م أ َ ج م َ ع ي ن إ ل ا ّ م رَأَتْهُ ق َ د ّ ر ْ ن َ ا إ ِ ن ه َ ا لَمِنَ ا ل غ َ ا ب ِ ر ي ن فَلَمَّا جَاءَ ل آل ِ ل ط ِ ن ا ل م ُ ر ْ س َ ل ُ و ن قَالَ إ ِ ن ك ُ م ْ ق َ و ْ م م ُّ ن ك َ ر ُ و ن ق ا ل ُ و ا ب َ ل ج ِ ئ ن ا ك َ بِمَا ك ا ن ُ و ا فِيهِ ي َ م ت َ ر ُ و ن و َ أ َ ت َ ي ن ا ك َ ب ا ل ح َ ق ِّ و َ إ ِ ن َّ ك ل َ ص َ ا د ِ ق ُ و ن فَسِرْ بِأَهْلِكَ ب ق ِ ط ْ ع ٍ مِنَ ا ل ل ي ْ ل ِ وَاتَّبِعْ د َ ا ر َ ه ُ م وَلَا ي َ ل ت َ ف ِ ت ْ مِنكُمْ أَحَدٌ و َ ا م ض ُ و ا حَيْثُ ت ُ ؤ م َ ر ُ و ن وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ا ضيفي فلا تفضحون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 ف أ َ خ َ ذ َ ت ه ُ م ُ ا ل ص َّ ي ح َ ة ُ م ُ ش ر ِ ق ِ ي ن ف َ ج َ ع َ ل ن ا ه َ ا ع َ ل ِ ي ه ّ ا سَافِلَهَا و َ أ َ م ط َ ر ْ ن َ ا ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ح ج َ ا ر َ ة ً م ِ ن س ِ ج ي ل إ ِ ن َ فِي ذَلِكَ ل آ ي ا ت ٍ ل ِّ ل ْ م ُ ت َ و س ّ م ِ ي ن وَإِنَّهَا ل َ ب ِ س َ ب ي ل ٍ مُقِيمٍ إ ِ ن ّ فِي ذَلِكَ ل آ ي َ ة ً ل ِ ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ وَإِنْ كَانَ أ َ ص ح َ ا ب ُ ا ل أ َ ي ك َ ة ِ ل َ ظ َ ا ل ِ م ي ن َ ف َ ا ن ت َ ق َ م ن َ ا م ِ ن ه ُ م و َ إ ِ ن ّ ه ُ م ْ ل َ ب ئ ن م َ ا م ٍ م ُ ب ي ن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 فمَا أ َ غ ْ ن َ ع ء ً ا ه ُ م م كانَوا يَكْسبُون وَماَا خَلَقَنَ السماواتِ وَالأَرضَ وَماَا بَينهُمَا إِلَّا بِالحََّّ وَإِن السَّاعةَ لآتَةٌ فَصَْح الصَّفْح الجَميل إ ن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 لا تمُدًّاَّ عينيكَ إى مَا مَاتَّعْنَابِهِ أَزْواجَم مِنهُم وَلَا تَحزًا عَلَيهِم و َ خ ف ِ ج ن ا ح ك ل ل م ؤ م ن ي ن و ق ل إِّ ي َ ن ً ا ن ذ ي ر ُ م ب ي ن ك م ا ا أ ز ل ن ا ع ل ى ا ل م ق ت س م ي ن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 من الساجدين و اعبد ربك حتى ي ت ك ا